أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق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 yödabırı alır, yufasırı ayetler, gellik bilir, Rab'kum tuqulon, ve O'uldu ki arda ve O'üzerindeki kırılar ve O'üzerindeki kırılar ve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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرِ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسْطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ غَفَاوَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا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 أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا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 والذين لم يستجيئوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم, ومأواهم جهنم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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا ويدرؤون بالحسن السيئه اولئك لهم عقب الدار جن جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم جنة عدن يدخلونها وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 وَإِذَا قَطَعُوا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ لَبِثَ صَرْفُ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله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 لِتَتَنَوَّعَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبُّنَا إِلَٰهُنَا إِلَّا هو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ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 وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها داع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 إليه أدعوا وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا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 يَمْحُ الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ